على الطرف الأيسر مشعل بيلعبها عالي وعرضية بعيدة بعيدة الكرة حصلها نزالت داخل منطقة الجزاء نور لنايف في المرمى السلام <تصفيق> تاريخهم يشفع لهم والماضي يشفع والحاضر يشفع ويلي تشوفوا لأتي مرح تشبع لأن المتعة وراء المتعة يوم وراء يوم والإدتي دوم هزازي الآن يسجل رابع أهدافه في مرمى الاندية القطرية بعد هاتريكم مصرال قبل ثلاثة سنين الآن يعود مرة أخرى ويسجل الراشد كان الدليل ونور هو من سمح وهزازي هو من اتخذ القرار والإدتي يتقدم الآن بأول أهداف المباراة أول أهداف المباراة لمجلسة